أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ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 عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 المترجم <تصفيق> للقناة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 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِ بِهِ ۖ قَالُوا إِنَّمَا يَأْتِي الْبَشَرُ بِإِعْثَاءِ ۖ قُلْ مَن يُعْطِيكُم مِّن وَلَئِنْ أَدْقَنَّا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْسٌ كَفُورٌ ولئن ألقناه نعما بعد ضرا أمسته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخ إلَّا الَّذين صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولَئكَ لَهُمْ نَعْفَرَةُ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُنَ ضَعْبًا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَيْ يَقُولُ أَيْ يَقُولُ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ كَزُنْ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَتَنَذِّرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 زنت الدنيا وزنتها وحِيَّ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صلىوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باد يراء وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ما أنتم بمعجدين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم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 فسوف تعلمون ما يأتي عذابه يخصه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وقارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين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 وَإِذَا قُمْتُمْ مُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۚ عَلَيْكُمْ مَضَرًّا وَيَجِدُكُمْ قُوَّةَ وَيَجِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قَوْتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۖ قَالُوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ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 إنا ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا يدورنه شيئا إن ربي على كل شيء حكيم ولما جاء أمرنا نجينا هوده والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادون جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا وعصوا رسوله وتبغوا أمر كل جبان وَأَتْبِعُوْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعْنَتَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِ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 قالوا يا صالح قد كنتم فينا نرجو قبل هذا أتنهنا أن نعبد ما يعبد أعباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريبة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عطيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية قَدَرُوها تأكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام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 وَأَقَدَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاهِلِينَ كَأَلَّمْ يَعْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ تَمُودَ كَفَرُ رَبَّهُمْ أَلَا أَبُو عَدَلٍ ثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ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 هم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرضل وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنها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 قَوْمُهُ يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هم أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ قَالَا مَا دِينَا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ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 قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رأتك لرجناك وما أنت علينا بعزيز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 وَهُوَ تَقِبُهُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقيبا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ غَلَبُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمودا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيده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 وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنث عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله شيئا لَمَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْرَ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَاءَ وَهِيَ ضَالِّمَةٌ إِنَّ أَخْلَهُ أَلِمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ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 وَإِن نَّلَمْ وَفَّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا يَدَّكُرُونَ رَبَّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك نجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ